من واجب الناس أن يتوبوا. من واجب الناس أن يتوبوا، ولكن تركذن بأوجب، والدخر في صرفه عجيب، ولكن غفلة الناس عنه أعجب، وكلما ما ترتجي قريب، لكن الموثدون ذلك أقرب. عن أنا بن مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس تبكو، فإن لم تبكوا فتباكو. فإن أهل الناب يبكون حتى تصير في وجوههم الجداول فتنفذ الدموع فتقرح العيون حتى لو أن السفن أرخيت فيها لجرت آهن ثم آه ثم آه من القلوب القاسية عن أبي فريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال إن أحببت أن قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين عباد الله إلى متاء وقلوبنا قاسية وأنفسنا لا هي أما آنا أن نستجيب لنداء ربنا وهو يخاطبنا قائلا ألم يأني للذين آمنوا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 وما يبقون حتى ينفد العمر يشيعون أهاليهم بجمعهم، وينظرون إلى ما فيه قد قبروا، ويرجعون إلى أحلام غفلتهم كأنهم ما رأوا شيئا ولا نظروا، وهذا حال أكثر الناس، وهذا حال أكثر الناس، فنعوذ بالله من سلب فوائد الآلاف فإنها أطبح الحالة. قال ابن القيم رحمه الله ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قصفة القلب والبعد عن الله وما خلقت النار إلا لإذابة القلوب القاسية وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي وإذا قس القلب قحطت العين قال يزيد الرقاشين إذا أنت لم تبكي على ذنبك فمن يبكي لك عليه بعدك إذا أنت لم تبكي على ذنبك ثم يبكي لك عليه بعده